موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكم وصم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكم وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا اللهم إنا استغيناك الله ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عباد أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر قادر على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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لامسكتم إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد آتينا موسى تسعة بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت، لقد علمت ما أَلَّا السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه. فأغرقناه, فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخر فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير